وكذلك أنزلناه آيات بينات آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آلنوا والذين آدوا الصعبين والنصارى والمجوس والذين, والذين أشركوا إن الله يقصر بينهم يوم القيامة إن الله يقصر بينهم ألم تر أن الله يسجد لهما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنُدُوء والجبال والشَدَب والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حفّ ثمان اختفروا في عذبه فالذين كفروا قطعت لهم انياب من نار يطب من فاوترهم الحميم يظهر وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدقل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جن